بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين محمد وعليه وسافي أجمعين يسعدني أن أجلس أمام هذه النخبة طيبة من العلماء ومن دارس الشرية الإسلامية وموضوعنا يتعلق بخصائص ومميزات المذهب الحنفي أقول أولا بأن الممتدى الإسلامي بالشارقة اتخذت هذه الخطوة وهي خطوة مباركة وهذه العملية تفتح آفاق واسعة للمقارنة بين المذاهب و ما في كل مذهب من مزايا وخصائص وخاصة نحن نعيش في أسر كثرت فيها المسائل وكان الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يقول كلما زادت أو الحداث أو زاد الفجور كثرت المسائل فهو قضايا ومسائل حديثة وانهتاج الى فوقها الذين يقومون بحل تلك القضايا وهناك مجامع فقهية تقوم ببحث وإيجاد الحلول للبعض ما يتعلق بالخصائص والمميزات ابدى حديثي ببعض المسلمات ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا الامر متفق عليه وارد في الحديث وكذلك رب مبلغ او من سامع ايضا مأثور ومنقول ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وربها من الفقه غير فقه هذه الأمور هي شبه واتفق عليه بين الذين يتعلمون أو يعلمون الفقه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن اباس رضي الله تلعانه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فمأن ذلك أن هناك فيه شيء صفق او الفهم الدقيق للدين وهذا الفهم الدقيق يتفاوت فيه الإنسان لا يمكن أن تكون, أن تكون الأقول كلها متسابعة وهناك فوارق بين المواهب والقدرات الأقلية هي منها ربانية وقسمة إلهية ولا يمكن أن يكون كل الناس سواسية في العقل ولا في مقدرة الاستدلال والاستنباط هناك نقطة ثانية بعد هذا نعتبرها كقاعدة مقدمة لما نقدمه من مهاضرة نقطة ثانية بأن رسول الله سلم وصف بعض أصحابه ببعض الخصائص والمزايد وقال أقضاهم علي رضي الله عنه أو وصف معظم بن جول لنهدلاتنا بأنه أعلمهم بالحلال والحرام ثلاثة بالمثال ووصف زيد بن ثابت وابن مسود وغيرهم بعصار أو حتى في القضايا الأخلاقية قال أمين هذا الأمة عبيد بن الجرع هذا يؤطينا ذكرة بأن هناك فيه مجال لنعرف مزايا وخصائص من فوقها إذا قارننا بين فقيه وآخر فهذا ليس شيئا مستغربا أو أمرا بدييا في الدين أمر أول قضية بأن هناك قد يكون حامل فقه غير فقيه والأمر الثاني بأن المواهد والقدرات الأقلية تختلف من شخص إلى آخر وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المزايا والخصائص للأفراد وكذلك حتى للقبائل للأنصار في أوصار كتاب المناقب كلها في السنن يذكر بأن هناك فيه مزايا وخصائص توجد في فيها لا توجد في تاني أو فيها تميز لفيها في على الآخر وهينما نقارن أو نذكر بعض المزايا والخصائص للفقه الهنفي فلنا المبرات هذه موجودة شيء ثاني آه جميع ما سمعنا من أول يوم ندوة علمية ركزت على ما كان يتمتع به الإمام أبو حنيفة رحمه الله من قدرات نقلية خارقة تبنى منها إلهية ولكن قدرة ناذرة وباعتراف الأئمة الآخرين فهو تميز في المقدرة الاستدلالية والاستنباق وأذكر لكم من المتأخرين نثالا هنا نقرأ مثل كتب الإمام السيوتي رحمه الله هي كثيرة ونقرأ كتابا من كتب الإمام ابن دقيق العيد كتاب واحد إذا قررنا فكثرت مؤلفات الإمام السيوتي لا يجله في مثابة إمام ابن دقيق العيد الذي قيل عنه بأنه استنبط من هديث واحد 400 مسألة هناك فرق في الكثرة قد يكون لدى واحد ولكن قد يكون دقة عند واحد اخر ايضا باعتبار اننا جميعا طلبة العلم ونحتاج الى بعض المبادئ للانضباط هناك في نوع من الدعاه في الوسط الذي نعيش فيه هنا يقدم الفقه وكانه يقدم مقابل الكتاب والسنة أو مقابل دين شيء نتاج بشري وهذا خطأ تعريف الفقه المعفوذ بها رحمه الله معرفة النفس ما لها وما عليها تكلم عليه العلماء كثيرا ولكن حتى التعريف المعروف متداول بين الشباب وبين الفقهة وبين أهل العلم الفقه ومعرفة العكام الشرية الفرعية عن أدلته التفسيلية وهذا الجزء ينسى الكثيرون. هناما نقرأ كتاب هناك فيه لبس نقرأ كتاب مثلا متن القدوري في الفقه الحنفي أو كتاب ذي الطالب في الفقه الحنبلي فيذكر هناك فروض الوضوء أو فروض الغسل ولكن لا يذكر معه العاية والحديث الذي أخذ منه فهذا يلتبس هذا لبعض غير المتخصصين فيفهم ويتصور كأن كتب الأحناف أو كتب الهناب المتأخرين أو كتب المالكية وغيرهم هذه كلها لا علاقة لها بالكتاب والسنة وهذا خطف فاحش وكبير هناك الأحناف يقولون في الوضوء أربط فروق يخذون من الآية قرانية نفسها فذكر المثالة بعيدا النص هذا منهج في التعليف ولكن لا بد يكون فرق بين عالم وبين رجل شارع عالم يعرف يدرك بأن الفخ ليس إلا ما هو في الكتاب أو إلا ما هو في السنة أو إلا ما أخذ من الكتاب السنة سواء كان طريق الإجماع أو القياس أو المصادر الثانوية هذه حقيقة لابد يظهر ويكرر ويولن حتى لا يلتبس الأمر لأن كثيرا من الشباب يصيئون إلى الأئمة بسبب سوء الفهم لا يرفون إذا أخذوا ذريل الطالب أخذوا الكتاب مختصر من مختصرات فيأتبون لك هذا شيء بعيد عن الدين وهؤلاء هنا أق... ما يجمون أقوال البشر وليس قول البشر هو في الواقع نفس ما جاء في الكتاب نفس ما جاء في السنة أيضا هناك امر ينبغي أن نتنبه له التواتح والأعهاد التواتر له أصناف عندي وعند بعض مشايخي والعلام الكشميري رحمه الله أحسن من كتب في هذا الموضوع ورب القسمة فيه تواتر طبقة فيه تواتر الإسناد لو سألت أي واحد من الخطور يذكر لي سنده لسورة الفاتحة لرسول صلى الله عليه وسلم فيعجز أي واحد أسأله من الذي رواه سورة الفاتحة بأنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى مثل ما يذكر سيد البخاري لماذا؟ لأن القرآن نقل نقلا متواترا طبقيا مو أن تريق الإسناد والتواتر الطبقة هو أقوى وعالى وهم حتى من شك في قريانية سورة الفاتحة فله رقم معروف فالقرآن ما يهتاج مثل ما يذكر في كتب السنة من سند للرواية هناك أشياء كثيرة أيضاً هناما يتناول بعض الإخوة حتى الدكاترة والباهثين موضوع أخبار الأحاد فهم أحياناً ما ينتبهون إلى نقطة مهمة قلنا تواتر طبقة درجة عالة تواثر الإسنات الذي يذكرها المحدثون له درجة ثانية فيه هناك تواثر عملي شيء مأثور عملا متوارسا بالتعامل وهذا ايضا له مكان على المثال الأذان بالكلمات التي يؤذن بها المؤذنون في الإمارات وفي كل مكان هي نفس الكلمات المأثورة من الصحابة رضاها المزمين حينما نرجع إلى كتب السنة صهي البخاري أو صهي المامسلم أو كتب السنن فنجد هي نقلت باخبار أحاد عبد الله بن الزيد رأى في المنام وبعد نقل ولكن هناك شيء مصاحب معه بأنه ما من مجوة مسلمة وما من قرية مسلمة إلا وتوزن بنفس الكلمات حتى قال محمد الحسن الشيباني رحمه الله بأن إذا أهل قرية أجمعوا على أن لا يؤذنون فيحاربون فترك خبر العهد له معاني ومدلول كبير وفوق ما يورض ويطرف فهذا الأمر يجب أن ننتبه له لأن هناك تواطر طبقة هناك تواطر الإسناد هناك تواطر التعامل هناك تواطر يسير الشفرة حاتم طائما رأيناه ولكن كل واحد منا مقتنع بأنه كان أجود الناس أماكن التي ما رأيناها واحد ما لم يثبر أمريكا ولكن موقن بأن أمريكا موجودة فأمور هذه هناك تواتر ليس قسم واحدة وعلى أنواع التواتر وطوات الطبقة وهذا للقرآن الكريم أما دونها فهناك أمور أخرى فهينما نقيم أراء الفقهة فلابد نكون منتبهين لهذا اللي مع مهني الله ما يقالوا أنه وسيأتي فيما بعد عنده شروط لقبول الرواية ونحن نجد أن المحدثين لهم مناهج تختلف الهديث هو نص وشيء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الحكم للهديث مناهج حتى الأحكام الذي يذكرها المهدثون المالجرح وتعديل فيه الأسس هذه كلها قضية استقرائية بشرية فهناك يختلف مثلا إمامان جليلان لو رأينا رأي الإمام مالك رحمه الله في محمد الإسحاق خلاص السيرة كلها تعتبر ملغات هذا لئيس بنص هذا عمل استقرائي الإمام الأبوخار رحمه الله هناما ندرس صحيح البخاري نجد له شروط شديدة حتى المواصرة ما تكفي هنا ما يأتي حديث معانا ويشتر تلقى الإمام مسلم رحمه الله ينتقد هذا المنهج ويردى كلامه وقال بعض منتحي للهديث ما أنه أستاذه وشيخه فكأن المسلم, فكأن المسلم رحمه الله له مو مختنئ بهذا المنهج فهناك مثل ما نعطي حق لإمام بخاري رحمه الله أن يشترد للصحة وكتابه بعد القرآن يعتبر صه الكتب كذلك نعطي ما الماني أن نعطي لأبي هنيفة ولمالك أن يشترطوا شروطاً لقبو الرواية مثلاً أبي هنيفة يشترط لقبو الرواية كما الضبط في التحمل والرواية ويقول لا ينبغي للرجل أن يهدث عن الحديث إلا من يوم حفظه إلى أن أداه يكون حافظاً له او يشتد شروطه أخرى فعنا عندي مثل ما عطينا الإمام البخاري رحمه الله أو الإمام رحمه الله وغيرهم المهدثين حق للتثبت في العمر ووضع شروط لقبول الهديث كذلك نعطي لغيرهم هناك في أيضا لبس في مصطلع أخر إطلاق كلمة أهل الهديث وأهل الرأي هذا خلط كبير نعرف جميعا بأن ربيعة الرائع هو أستاذ الممالك وإذا قرأنا قراءة واقعية عملية لفقه الممالك أو لفقه الممشافي فنجد أنهم أخذوا من السنة وأخذوا القرآن واستخدموا العقل وأخذوا بالرائع قالوا بالرائع ف قضية الرأي هذا شيء مشترك بل أقول فوق هذا هناما نقرأ في كتب السنة بأن سيدة عشر رب الله طرعا عنها هناما نقل لها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الميتة ليعذب ببكاء أهلي فهي ردت مباشرة قالت الآية القرآنية لا تزلوا بادرة مجدرة أخرى وهنا مع ابن عباس رضي الله وتنه سمع أن الوضو مما مست فقال أنت من حميم وكم مرة أمر الخطاب رضي الله تنرد بعض الصحاب وهو يا قال جيب لي فهناك لقبول الحديث أو قبول ما نسمع مقاييس وشروف تختلف شيهنا نأخذ أو شيهنا هذا أمر آخر ولكن لا يمكن واحد يجبرنا بلابد أن تقبل الحديث بشروطنا هذا غير أمر غير نسي من القرآن صح سنة صح ولكن كلام العلماء الأشياء استقرائية اجتهادية فيها مجال فيها مجال طبعا للمتخصصين ليس لكل واحد لكل من حبه دب هذه الناحية أيضا أن هناك شيء يثار كثيرا وقبل قليل كان وكنتم تناقشون المهاضر السابق في موضوع كلة الهديث وكثرة عند أبي هنيفة أقول لأبي هنيفة رحمه الله منهج لقبول الروايات وما يطلق بموقف المهدفين من الحناف بالذات إذا درسنا بدقة فالآن أجد هناك شيء علمي منهجي للنقض أقول لأسولي مثال الخطوة البغدادي ذكر مناخب ابن إفا في خمسين صفحة ومتالب ابن في خمسين صفحة وجاء لو أخذنا جميع رواية لفيه فابو إفا فضلا يكون فقيها يكون واحد من النصارى أو من الخارجين من الزنادقة كل شيء موجود هناك ولكن دكتور محمود الطحان له دراسة للخطيب البغدادي وهو يذكر نسخ التاريخ بغداد بأنها تختلف من ثمان صفات إلى خمسين صفات ومنها كطبة قديمة التي يشرفتها لجنة الأزهر وغيرها بالإضافة إلى ما كتب فإذا أخذنا كل ما كتب النبي هنيفة وغيرها فيعني حتى هناك أحكام تأتي للخطيب نفسه قبل أن يأتي لأبي هنيفة كذلك الإمام ابن بشيبة رحمه الله وضع عظمان هذا ما خالف فيه أبو هنيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمان محش وجاء بمئة وعشرين وخمسة وعشرين ولكن دراسة دقيقة متخنة يثبت لك بأن ستين مسألة فيها نسب لأبي هنيفة ما لم يقوله هو وما أفض الأخبار إلا رواتها هم نقلوا أني ما لم أفوه به وما أفض الأخبار إلا رواتها فحينما نتناول مثل هذه الأشياء هذا يذكرنا ببعض النكات قل لواحد في المسألة الأخلانية فيه خلاف اللي يضم الله بين أبي هنيف وبين رسول الله فرد الثاني اللي فيه خلاف بين شعفي وبين الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وشاركوا الكل فأمور هذه قد يصدر من بعض عامة الناس ولكن عالم دقيق مدقن لابد يقيم يقيم منهجة ماذا ينطر هو عند الله مسؤول كل كلمة تقول في بهني فأو نقول في مالك أو نقول في شاعي وهو بريانه لا بد عليه قد يكون أذر لابن بشيبة عاش في وسط المهدسين بعضهم كان عندهم فيه نوم الشدة اما في قد الإيمان يزيد ينقص امور اخرى او المعاصرة فهناك امور كثيرة امور كثيرة وانصركم بقراءة الرفو تكميل في الجرح التعديل للأكنوي بتحقيق بغدة وكذلك الاجوعة الفاضلة ايضا للأكنوي وكذلك ما اتى اللخ بمكانة يا في الحديث كتاب للشيخ عبد الرشيد النعماني وكذلك مكانة أبي هنيفة في الهديث لواحد اسمه عبده الحارفي رسالة الدكتورة في جامعة السنوات في باكستان ومطبوء متداول حتى نقيم كل واحد انا لا أرفض بواحد ينتقل أبا هنيفة بأسلوب علمي منهج ومنهج دقيق ولكن مجرد كل اتهمات النقلا والسمان فلان وعلان هذا شيء مرفوض وكذلك بالنسبة للملاخرين أيضا يقال بأن أبو هنيفة يترك أخوة العهد يترك كذا أبو هنيفة نفسه يبرع دمته وأنا أنا ولست بالشيء لو رجل شاعر قيل له بأن فيه قول رسوله صلى الله عليه وسلم فذب هل يتجرى بيقول أنا لا أفضل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضلنا حولي الأئمة الذين كانوا طوال الليل يبكون رب بالعالمين هل يتصور بين مالك أو منيفة أو شافي أو أي واحد من الفقهاء أو حتى عالم العلماء يفضل قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابد يكون هناك فيه خلل في الثبوت في النسبة قد يكون عنده هو نوع من المنهج الذي يختار فيه ولكن لا يتصور بينه واحد إمام متبوعا متفق على إمامته ينكر قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو يفضل رأيه أو قوله على رأي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء يخرج من الله لا يطلق صور هذا هناك المشكلة في ماذا من الأول قلنا بأن للفقه هناك في مدارك الفهم ومدارك الاجتهاد فيه فرق تفاوت كل واحد ربنا عطاه درجة موينة من الذكاء من فهم الامور تميز الامام ابو هنيفة رحمه الله او تميزه يتجلى في مدارك الاجتهاد ومناهج الاستدلال يقول محمد الاسلام الشيباني كان ابو هنيفة يناظر اصابه في المقاييس فينتصفون منه ويعرضونه حتى إذا قال استحسن لم يلحق واحد لكثرة ما يريد في الاستحسان من المسائل فيعدون جميعا ويسلمون له هذا جزية معينة أو قول واحد. ال... نذكر بعض المثال الإمام هنيف رحمه الله إذا نريد أن ندرس السنة أو ندرس أن ندرس الفقه فقبل أن ندخل في أي فخ لابد أن نأخذ الوصول الذي اتبع هذا الإمام ذاك أو المنهج الذي يتبعه في الاستنباط أذكر أشياء في قضية بالنسبة للإنسان الذي يسافر إذا رأينا الحديث الروايات في صحي البخاري وغير البخاري فنجد من الروايات التي تقول ليس من البر الصيام في السفر في نفس الوقت فيه نجد من الصحابة من كان يصوم في السفر وفيه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فضل المفطرين وقتما نصب الخيام و أثبتوا نشاطهم هناك ثلاثة أربع حديث الإمام الشايف رحمه الله منهجه يأخذ الصهمة في الباب ويترك ثاني الإمام أحمد رحمه الله أيضا ينظر إلى السند ولكن أبا هنيف له منهج آخر وهذا الذي يسبب إساعة الفهم هو يحاول أن يطبق بين الجميع فأول شيء نحاول أن ندرك ما هو مقصود الشارع؟ الشارع هل يريد أن نصوم؟ نحن رمضان هل يريد أن نفطر؟ أن نكون فاطرين؟ فأوهنيف رحمه الله يحاول أن يجل محمل للحديث كلها فبإتبار أن زمن رمضان والصوم هو الأساس فحديث الرخصة هي تبقى رخصة الأفضلية يكون للصوم ما ذلك يجوز للإنسان أن يكون فاطرًا وصائم ويجوز له أيضًا أن يكون صائماً وهو في رمضان وهو في مسافر الحديث التي وردت أخرى نحملها بمحامل أخرى نرجع إلى هذا المنهج ونقول بأن الإنسان يختلف واحد شديد قوي يتحمل ثاني عنده عمل مرحف ما يستطيع تحمل ضعيف فكل واحد يختار لنفسه أما في نفس الجوال ما في فرق وهناك لم يترك منيفة الهاديث ولكن حاول حسب مقصد الشارع يستخرج منه ما هو قريب إلى مصداقية الشرع من الله. فيفضل من يصوم في نفس الوقت في رقصة من الله سبحانه وتعالى ممكن للإنسان استفيد جاهز في قد يكون وحيد ضغيف خلاص يفتر في لا وحيد عنده عمل مرحب ممكن هو يفتر لأخذ به الثاني في قضية في أداب الخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا أن لا تستقبل القبلة ولا تستفروها ولكن شرقوا وغربوا هذا حديث وهناك حديث أخرى لابن عمر قذلت عنه بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي هادثة على سخف بيت هفصة وهو مستقبل القبلة الفقهاء في مثل هذه الأمور طبعا يحتارون ماذا نعمل لو راينا مثلا معرف سنن في شرحه الترمذي نجد فيه ثمانيه مذاهب للفقهاء حينما نرى إلى راي امام الشافعي رحمه الله فهو بناء لنا بان في حديث واضح صريح لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وفي نفس الوقت عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقضي هاجتة وهو مستقل قبلة ففرق بين البنيان وبين الصحارة إلى خير الإمام أحمد أحمد الله احتار عينا فقال خلاص استقبال ممنوع استدبار جائز سواء كان في المياه في غير البنيان وله أقوال أخرى أبو حنيفة ماذا يا ملكمث لهذه المواقع أبو حنيفة له منحش هو اعتبر الحديث الأول لا تستقبل القبلة وتستطبروها بمثابة قاعدة كلية الأساس هو حرمة بيت الله الحرام هذا هو الأساس هناك في حالات في عمل وفي فرق بين القول وبين العمل قد يكون من خصوصيات رسول صلى الله عليه وسلم قد يكون في الآخرين ولكن كقاعدة كلية وفيه مؤيدات من خارج البخاري بأن الشارع يريد من البشر من الناس بأن يؤظم قابة الله وهذا هو الحدث طبعا إذا أعظمنا فما يبقى فرق بين البنيان وبين السهر حتى في السهر بيننا وبين مكة فيه أكعام جبال وغيرها وغيرها فهناك أبو هنيفة يجل أساس هذا والحديث الثانية يعتبرها حسب ظروف الإنسان خاصة قد يكون واحد عنده وجاء في الرجل قد يكون واحد عنده مرحاض مبني بهذا الشكل قد يكون سبب مما ولكن هو يتعمد أساساً أن يحترم الكعب ذكرت هذين المثالين فقط لمعرفة ما لأبي هنيفة من منهج في التعامل مع النصوص وهناك أشياء كثيرة خاصة شروح السنن كذلك شروح صحيحين لمن البخاري ومسلم وغيرها في أمور كثيرة من هذا النوع بيّن بوضوح بأن هؤلاء كانوا من عرص الناس على تباع السنة ولكن فيه أمور يحوظ دون ذلك وليس أبو حنيفة رحمه الله حدث فيها إذا رأينا الإمام رحمه الله وإذا ذكر العلماء فمالك النجم مالك رحمه الله أحيانا نجد هديث في سين بخاري إذا كان من خياص البخاري في سين بخاري ولكنه يترك بسبب عمله المدينة فعنده عمله المدينة باتبار له نوم من العملي الذي أشمع له سابقا أقوى من أن يكون هديث وارث فسين بخاري فهناك قيل بأنه أصابين هديثا أو أكثر أو أكثر ترك أو فصروا وجه توجيه آخر فهناك لا غروة أن ينصب إلى بها رحمه الله بأنه الهديث الفلاني فسره كذا وما لا يمكن أن يغفر فهناك كذلك هناك في بعض الأمور يأتي فيما بعد أثناء القراء ولكن النتائج الأساسية نريد أن نصل إليها ذكرت هذه الأمور كمقدمة ومدام حديث موصول بما يطلق بالهديث وهنيف رحمه الله خاصة مسابة الحديث دائما يثار هو أخبار الأحاق دائما يثار فأقول من شروط وقلنا من الأول بأن مثل ما للإمام البخاري رحمه الله حق أن يشترط لنفسه بأن يكون المعاصرة وهدها لا تكفي بل لابد من اللقاء ولا يقره إلمان مسلم كذلك من حق يبيهنيفة أن يرى من الشروط خاصة البيئة الذي عاش فيه في العراق وكان هناك أهل الأهواء والأغراض ووضع الحديث والآخرين وهناك فيه مخيص أقلية ثم هناك قول كل هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهداية البشر القرآن فالقرآن له درجة أولى بعد ذلك يأتي تأتي سنة ثم الأدلة الأخرى هناك حيانا تشهر بأن كثرت الإمام بالسنة والسنة والرأس على عليه أحيانا ينسى الإنسان من فيه شيء اسمه القرآن فيذكر المسألة ويذكر ما هو الحديث مباشرة ولا ينتبه بأن هل هذا الحديث يأتي ضمن تفسير الآية الفلانية أو فيه تفسيص أو زيادة أو إلى آخر هذا أيضا ينبغي ان نتنبه له من شروط الإمام أبي رحمه الله لقبول أخبار العحاد خاصة أن يكون متروك الاحتجاج عند الصحابة هذا هو من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى يتأكل الصدق هذا هذه والقضية خلافه حتى بين الصحابة ولكن أي واحد من الصحابة لم يستدل بهذا الحديث بأنه فيه هديث هذا عمر فهذا القدر من الشبهة ينبه أبا هنيفة بأن هذا الحديث فيه شيء ألا يكون عمل بعض الصحابة الفوقها بخلافه بخلاف الحديث لأنه يثور هناك احتمال حل هذا منصوغ إذا أخذنا مثلا عمر بن الخطاب ابن مسود رضي الله وطلانه وامثاله من كبار الفوخهاء وهم أفتوا بخلاف ما هو مأثور عندي من حديث فوق ذلك تعتر في القلب فأنا ليش ما أخذوا هؤلاء مثل البكر بالبكر جلد مية وما في سنة ولكن لا عمر ولا غير عمر طبق هذا المدفع يعني لم يجمع بين الجلد والرجل فهناك حديث واقع موجود نقره ونطره به ولكن لنا نفس الإشكال اللي كان في قلب سيدنا أمر رضي لطنه أقل لما يثبت فإن هذا لا يحمل على الوجود لا يحمل على الوجود قد يكون هناك من باب المصلحة قد يكون من باب الندب استحباب لانهم ولكن نحط درجه من احكام المدارس يثار كثيرا موضوع أن يكون معروفا بالفقه وهذا شيء مثير ولكن هذا ليس منقولا نبي هنيفه في أحد من اتباعه اسم نعمان يرى ذلك والامام الخرخي لا يرى ذلك لا يذ في ذلك ولا اشترك ألا ينكره الراوي نفسه جاهداً أنا أو ناسياً بعد الرواية ألا سبيل المثال أيما أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكهه باطل هذا حديث ومعمول بها ومعروف ولكن حديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن غربة عن أم الممين رضي الله درانا مرفوعاً وقد روية عن ابن جريج أنه سال الزهرية أن هذا الهديث فلم يعرف فالراوي نفسه روى الهديث وبعد ذلك نسي أو أمل ماذا فهذا أيضا يورث خلل ليس في خلل في الثبوت إذا ثبت نأخذ الراسلين ولكن خلل في الثبوت أن يكون فتوى الراوي نفسه بخلاف ما يحدثه مثل بحرورة رضي الله تعالى حديثة بحرورة تعالى في إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليقصره سبب مرات ولكن هو نفسه سأله واحد فقال إذا بلغ الكلب في الإناء فهريخه ثم أصله ثلاثة مرات فهوهني فماذا يعمل في مثل هذه الحالات يقول الأفضل الاحسن يستحب بأن الكلب يكون في هداء شيء فمثل ما ورض في هذه السلسة صلى الله عليه وسلم أقصره سبب مرات وهتى أعصره بالتراب ولكن لا يجل عدد سبع هو الأساس كدرجه واجب اذا واحد غسل ثلاث مرات فيعتبر بان هذا طاهر ما دام ما دام صراحه انتهت مثل الاشياء الاخرى فلا يتهم بهني فبنه ترك الحديث الصحيح لأن فتوى راوينا الصغرى رضوانهم يختلف اختلف اما رواه كما لخصنا لا يكون حديث مطلق بما يدرى بالشبهات الحدود تندري بالشبهات الحدود تندرق بالشبهات وقصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو من رواد هديث البخاري معروفة رجل ادعى شيء ولم يستطيع يفدد أو هناك أمور كثيرة إذا صار فيه شك أو شبه ف... فإذا اتعلق دام صبر الواحد يفيد ظن فلا يجل أساسا لقتل الناس أو العمل مثل هذا النوع ألا يكون غريبا فيما تعم فيه البلوة في شيء مختلف فيه. كل إنسان ينسبه مساء نتوضى خمس مرات أقل شيء فإذا كان هناك وضوء مما مصد النار فلا ينفر به صحابي واحد كل الصحابة يعرفون بأن رسول صلى الله عليه وسلم يتوضى كل ما أكل كل ما. نحن في مثل هذه الأمور الفقال هناك أو أبو هنيفة إيش ماذا يعمل يعني إذا واحد أكل بعض الوضوء أو أكل ما مستنع فبالنسبة له يستحب من الأدب يجدد فنزلنا درجة إثباتها وأمور أخرى كثيرة موجودة من هذا النوع ما من هديث نصب إلى بهنيفة رحمه الله بأنه أنكره إلا وله مبرر. ليس الإنكار أبدا لا يستطي أي مسلم فضلا يكون إمام أن ينكر حديثا صحيحا ثابتا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لنفقها مدارك لنفقها أساليب ومناهج للإجتهاد وهذه المناهج هي مستنبطة من الكتاب والسنة نفسها فلكل واحد حق في هذا المجال بعد ذلك نقول وكثير ما سمعتم مناخب ابنيفة رحمه الله بأنه هو كان يتمتع بذكاء نادر ولد الإمام ابنيفة رحمه الله في عام الثمانين وتوفي عام مئة وخمسين الله علما وفقها وتميزا واضها على أقرانه وله السبق الزمني ألا من جاء بعده من الأئمة كما أن له تقدم في الفقه التوصف بالإمام العظم هنا ما نقارن بين الأئمة فلا نقصد بأن جميع الأمور التي ذكرناها في مزايا أو خصوصيات فخل هنا فيه لا يوجد عند الآخرين لا عندهم أيضا ولكن فيه تميز مثل ما الرسول صلى الله عليه يقول أقضاهم لي لا يعني بأن الصحابة الآخرون لا يعرفون القضاء لا أم يعرفون القضاء ولكن هناك فيه تميز في صفة معينة فعندي في قلبي تقدير للأمة جميعا ولكن نقول نلقي الضوء على بعض المزايا والخصائص وليس من اندي يقول ابن جوزي لا يختلف الناس في فهمي بهنيفة وفقهه فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولاني أبو هنيفة افهم الناس أفقه الناس وقيل لمالك هل رأيت أبو هنيفة فقال رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية يجالها ذهبا لقام يهجته وقال الشافي الناس عيال في الفقه لا بهنيفة الإمام مالك رحمه الله هنا قال هذا الكلام يقصد بأن أرجل عنده قوة الاستثلال قوة الحجة والشافعي رحمه الله هنا يذكر فيذكر الميزة اللي موجودة عنده كان عندنا في الكويت أحد الباحثين في المصولة الفقرية راقي شيخ دلقاد العاني فمرة أمسك بيدي وقال شيخ أنت وتقلد بها نيفة فقلت والله يا شيخ صدقني أنا ما كنت أميلي لأبي هنيفة رحمه الله ولكن ذهبت أولا عند سيدنا الإمام شافي رحمه الله يا سيد الإمام أنا إنسان كذا اقبلني أكون من أتباعك فرد وقال يا برد لماذا جيت الناس في الفخ عيالهم لأبي هنيفة فهناك فيه أمور يذكر كمزاعر المالك والإمام مالك عمر له مزاعر خصائص شافي له مدارك اجتهاد ومدارك خاصة ولكن في أمور يذكر بتواتر تقريبا في كتب التراجم والطبقات يقول القاضي آس في ترتيب المدارك قال ليس لمالك أراك تعرف وقال مالك رحمه الله أرقت ما بهنيفة إنه لفقيه يا مصري من أهم مميزات المذهب الحنفي أنه نتاج اجتهاد جماعي جماعي وكان أصاب هنيفة الذين دونوا على الفقه أربعين رجلا كبراء الكبر كما نقل أن أسد بن الفراتي قال كان أصاب هنيفة الذين دونوا على الفقه أربعين رجلا فكان في العشر المتقدمين أبو يوسف وظفة بن عزيل وظفة بن, بن عمر إلى آخره هذه النقطة هو موضوع البهث خصائص مميزات الفقه الحنفي الأشياء التي سمعتها هي كمبدأ تنفع هنا وتنفع مع كل أخرى وممكن تعرض كل نقطة نقطة ولكن إذا ركزنا على مزايا وخصائص في العالم فقبل كل شيء رأي فرد ورأي جماعة هناك فيه شيء يكون منقح بين مجموع من الفقهاء ثم يثبت لا يمكن أن يكون بمثابته رأي شخص إذا رأينا فقه الإمام الشافي رحمه الله وكتب الرسالة إذا رأينا الإمام مالك رحمه الله فهو دوا موطى فكل ما نقله أصحابه روايتنا الإمام أبو هنيفة له تميز من ناحيته أولا هو شكل مثل مجمع فقه عنده أربعون شخصا وعنده من أمثال بيوسف ومحمد وصف الذين يخالفون وسميتم في هذا خالفوا في ثلثي المذهب طيب أين التأصف الذي تتهمون به الأحناف ما دام بالميذ وبهنيف نفسه هو يخالف الإمام والإمام يفتح له صدره وهناك مجموعة أو جماعة ليس من عامة الناس من الفقهاء واحد له براءة في اللغة ثاني له براءة في الحديث وثالث له براءة في القياس وغيرها يناقشون القضية ثم يخالفونه أو يؤيذونه أبو يوسف ومحمد رحمهم الله مهما قيل عنهم ولكن كانوا والحق ينبغي يتبع كانوا من كبار المحدثين مثل ما كانوا من كبار الفقهاء يقول ابن عبد الرحيم والله اول من كتبت الحديث عند ابو يوسف ومحمد الحسن الشيباني له اثار وله غيره من الكتب فالقول بين هؤلاء ما كان لهم المام بالحديث غير صحيح وكذلك من ذكرنا تميز وتميز الفقه بينه فانه تم تدوينه بشكل جماعي العكس المذهب الأخرى يقول محمد النساق ابن الندين في الفرس العلم برا وبحرا وشرقا وغرما وبوضا وقربا من تدوينه رضي الله عنه أيضا تدوين الفقه تم من طريق الأحناء ومحمد الحسن الشيباني رحمه الله له السبخ في هذا المجال إذا استثرينا كتب أبي يوسف استثرينا ما ينصب إلى أبي هنيفة هناك كان لما مالك رحمه الله ولكن حتى المالكية يختلفون بينه كتاب في السنة والله كتاب في الفخ قصدي بتدوين الفخ هو القصد كتب فخية التي نسجت ألا من والها كتب سواء كان عندنا عابلة سواء كان عند المالكية سواء عند شافعية إذا أخذنا كتاب الأمة لأسوى المثال اقروا باب السلم أو باب السلف وإقروا باب السلم عند محمد تن نقل حرفي في بعض الأمور وكذلك لو قارنت الكتب الأولى ما كتب محمد الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير وتجدون هناك فيه أخذ القباس وحكذا دنيا كلها وهذا شيء ليس غريبا محمد وتلميذ مالك وابو يوسف ايضا تلميذ مالك ونحن لا ننتزعك محمد و ابو يوسف الاهما اخذوا من مالك وقلنا بين النقطه الاولى بين مذهب هنيفه هو ليس فقه فرضي وشخصي بل تم تنقيحه من قبل الائمه الاعلام وكذلك سوق التدوين الفقهي لمحمد رحمه الله قلنا بأن الفقهاء يختلفون ويتميزون في قدر الاستدلاب من القصص التي تذكر في كتب الطبقات والدراجم فقد جاء في تاريخ بغداد أن الإمام فقيه ابن أبي ليلى قاضي الكوفة نظر في أمر إمرأة مجنونة فقالت لرجل يبنى الزهنيين فقام عليها الحد في المسجد قائمة وحدها حدين حدا لقذف أبيه وحدا لقذف أمه فبلغ ذلك أبو هنيفة رحمه الله فقال أخطى ابن أبي ليلى في هذه القضية في ستة مواعبة أبو هنيفة ميزة يعني عند ربنا سنتعطاه قدرة مجرد ما يسمع في ذهنه في أمثلة كثيرة من هذا النوع ستة مواعبة وشين الأخطى قال أقام الحد في المسجد والحدود لا تقام في المساجد ضربها خائمة والنساء يضربن قودا وحد لأبيه حدا ولأمه حدا ولو أن رجل قدف جماعة كان عليه حد واحد وجمع بين حدين ولا يجمع بين حدين هسا يخف أثر وهديما وحدّ لأبويه وهما غائبان ولم يهضر فيدعي هذا نموذج من سورة فهم أبي هنيفة فوصول ذهن أبي هنيفة لكل هذا الجوانب بسرعة الفائقة موهبة خاصة من الله سبحانه وتعالى وقد نقل ابن أبي العوام بسنده لإمام الفقير ليث بن سعد أنه شهد مجلس بهنيفة بمكة وقد سئل في ابن يزوج أبوه بصرف مال كثير يطلقها ويشتري له جارية فيغطقها فأوصاب أبو هنيفة سائل أن يشتري لنفسه جارية عليه عين الابن ثم يزوجها إياه فإن طلقها رجالت مملوكة له وإن أتقها لم يجهز إدخه قال ليس فوالله ما عجبني صوابه كما عجبني صورة جوابه فهذه قدرة هذا أطع من الله سبحانه وتعالى وقصة شخص الذي كان يتهمه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه يهودي وسمع رجل النبي الكوفة شخص يقول أن مطمان رضي الله عن أنه يهودي وقد هاول عدد من العلماء إقناه بالكفيا هذا الإساء لم يبدأ وكان مسلما متدينا لكنه فاسد الأخيرة فجاء أبو حنيفة وفي نفسه أنه يريد إقناعه وهدايته للصواب وصلى عليه وقال إني أتيتك خاطبا في بنتك لرجل شريف ثري وجيه عفيف حافظ لكتاب الله سخي كريم يقوم الليل في سجود وركوع كثير البكاء من خوف الله قال الرجل في دون هذا محنياب حنيفة فقال ابو هنيفة إلا أن خصلة قال وما هي؟ قال يهودي قال الرجل سبحان الله أتأمرني أن زوج ابنتي من يهودي قال لا تفعل قال لا فقال ابو هنيفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف زوج ابنته من أثمان بن عفان الذي تصفه باليهودي فبكر الرجل وتعب فهذه القدرة للإقناع وفهم الموضوع كيف يعالج هذه من خصائصه هناك فيه فضل لأبي هنيفة بأنه ولد في سنة الثمانين وهناك كان فيه قيل أربع قيل خمسة قيل سبع من السحابة فهو الوحيد من بين الفقهاء الذين يتقلون من التابعين ولشيخ عبد الرشيد النعماني كتاب في إثبات تعبئة أبي هنيفة قلنا وقد سمعتم من ذلك نوجين في بعض الامور كان له هنيفه تلاميذ كثيرون يزمونه منهم 36 رجلا من الفقهاء وثمانيه منهم يصلون للقضاء وستة سته يصلون للفتوى واثنان بيوسف الزفر يصلحان لتاذيب القضاه مصادر علمها بهنيفه في تاريخ بغداد للامام بهنيفه دخل المنصور يوما وعنده ابن فقال المنصور هذا علامة الدنيا اليوم فقال المنصور عما نخصت العلم فقال نصاب عمر عن عمر ونصاب علينا نالي ونصاب عبد الله بن مسود, ابن مسود وما كان في وقت بن أباس لا وجل أرض أعلى منهم فقال لقد استوثقت لنفسك فيه أشياء كان عنده لجانب ما عطاله من قدره أو فهم الدقيقة والفقه احتياط يقول لي مع المهدث والجهبد الناقض يا ابن معين قال أبو نعيم سمعت زفر يقول كنا نختلف لأبي هنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد الحسن فكنا نكتب عنه قال زفر فقال يوما أبو هنيفة لبي يوسف ويحك يا عقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غذبا هذا من بعض الاهتياط وحنيفة عاش في بغداد وبغداد هو نفسه كان تاجر حتى الآن إذا رأينا فق المعاملات وأردنا فيه مخرج من كثير من الأمور المستقصية في هذا العصر فنحن نحتاج في كثير من الأمور إلى فقه الإمام أبي هنيف رحمه الله لأنه اتخذ فيه أو دوّا فقهه وهو ممارس عمل التجارة ويعيش في وسط هضاري قد يكون يعيش إنسان في الكهب في منطقة لم يبلغ فالعلم هناك أمور أشياء عادية بسيطة ولكن أمور معقدة في الحياة إذا أردنا معالجتها فنحتاج إلى فقه الإمام أبي هنيفة رحمه الله قلنا بأن من مزايا فقه الإمام هنيفة رحمه الله بأن أبو هنيفة له ما له من خصوة ولكن الشخص الذي قام بالتدوين فقه الإمام أبي هنيفة هو محسن الشيباني هو من هو حتى في علم اللغة ثم هو تفقها عندبي هنيفة عندبي يوسف وتفق عند مالك فذهب عند مالك خدمة الحديث فجمع بين فخر العجاز وفخر العراق ثم هو قام بتدهين الفقر هنا ايذن نوجه اخوانا طلبة العلم بالذات باننا إذا أردنا فعلا المقارنة بين المذاهب والوصول إلى النتيجة محددة فيها فلا نستغني من كتب محمد الحسن الشهيباني أو ليس مثلا ألا في المثال الموطة برواية محمد وهناك موطة له 17 رواية ونحن هنا درسنا في الهند فدرسنا رواية يهي يهل اللي في المصمودي وذاك يعتبر حتى عند علماء الهند أعظم وأهم وشيخ محمد زكريا له تاليف أو جد المسالك لا موطى عليه ولكن موط محمد له مزيح أو له خصوصية خاصة قل لا يتوفى في الثاني أولا محمد بعد نزجه وبعد تفقهه لقي مالك وروانه هديث هنا ما دون الحديث فلن يكتفي بالتدوين كحديث سرد حديث لا ينقل بأن روان مالك بإسن كذا وكذا وروان أبو هنيفة بكذا ثم يرجح ما يراه راجها وحيانا يخالف الاثنين وحيانا يؤيد مالك فهو كتاب في المقارنة الدقيقة الفقهية اللطيفة بعيدا للمشحنات وهذه مزية لابد يستفيد منه التخوة. كذلك له الثاني. ثاني كتاب الحج جالها للمدينة وهناك شو. أخريت الراية بعيدا أما يؤثار أو يشاع بأن فيه أصبي وماذا هناك الفوقها فعلا كانوا يأخذون من مالك ينتقدونه يأخذون من نفا ينتقدونه يأخذون محمد ينتقدونه شافي انتقد محمد في الأم ومحمد انتقد في باب الأشياء مالك رحمه الله ولكن كلها بأسلوب طبيعي عادي. أسفل أدلة أسفل نصوص الوارد أسفل الفهم اللي كل واحد. في الكتاب الحجة على المدينة أيضا يصلح أن يكون كتابا بين عائن الطلبة الذين يريدون أن يتعمقوا في الفخ وهناك ثالث لإمام طحاوي رحمه الله شرح معاني الأثاث له منهج فهذا أيضا ميزة من مزايا الفقه الهنافي بأن هذه الكتب يفتلك باب للمقارنة بين المذاهر وإذا عرضنا أن نلخص الأمور في ضوء ما تسبق فنقول يتميز الفقه الهنافي بالتوازن الدقيق في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وإطاء كل أصل من نصول الشر مكانته فالقرآن هو الأصل والمصدر الأول للتشريف والسنة مبينة للقرآن وشارهة له والقرآن معجز ومنقول بالأرضه ومعناه نقل بتواتر طبقي وهو أقوى من تواتر للسانيد المعروف لدى المهدثين فما ثبت بالقرآن هو أولى بالأخذ ولا يمكن أن تكون السنة مناهضة للقرآن فالفقه عند الأحناف هو فقه الكتاب والسنة بعض الشباب يحلوا لهم يقول عندي فقه السنة فقه السنة ولكن فقه السنة له عندنا معنى فقه السنة معناه في هديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيه فما هو المعنى الدقيق لهذا الحديث هذا هو فق الهديث أو فق السنة فق السنة مثل ما ورد فق البخاري في تراجمه البخاري ينقل هديث ويأخذ منه يستمر منه مسائل وحكام أو الخطاب له في معالمه وفي غير معالمه معالم كثيرة فهؤلاء فقهاء يفهمون فهما دقيقا للنص الوارد من رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بشرط يكون فق ما يتلق بالوضو والطهارة إذا قلنا على سبيل المثال فق السنة معنى ذلك الآية الخاصة بالوضوء إذا قمت من الصلاة فاقصلوا وجهكم وأيديكم المرافق هذه الآية هو النص أساسي لأخذ الفروض أنت لحناف أربع فروض فهذا ثابت من القرآن ليس من السنة فقط سنة شرحة تبينت ولكن لماذا ننسى القرآن ناخذ القرآن أولاً ونجل السنة مبينة وشارهة مثل ما هو منصب رسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون شيء متزن وعادل ما يكون فيه خلل لأن أخذنا هديث واحد وأهملنا غابة لنا أشياء أشياء كثيرة من مبادئ في السنة ف فالفقه عند الحناف هو فقه الكتاب والسنة لا فقه السنة فقط كما يؤجب ذلك بعض المعاصرين بل ان في السنة في واقع الامر والفهم الدقيق لمعاني الحديث اما الفقه الاصطلاحي فلا يمكن يكون في تفس السنة مقطوعا من الكتاب مبتورا ان اياته ونصوصه وإن ما جاء في انتق من أدم زياده بسنة الكتاب أو من تخصيص العام باقول احد فهو ناب من هذا المبدا انما احنا يذكرون بان لا نزيد الكتاب الكتاب هو درجه الاولى فلا بد نتاكد شيء من السنة هل هي متواتره هل هي مشهوره ما هي درجتها ثم بعد ذلك نجله مخصصاً أو غير مخصصاً إلى آخره قلنا بأن الفقه الحنفي هو فقه الحضار تطور في العراق وأن مجتمع العراقي كان مجتمعاً واسعاً وكان العراق مسرحاً للعراء والهواء من ناهية للعراق والجناس البشرية من ناهية أخرى فكانت هناك الوقاية والهداث أكثر من مكانها في الهجاز لأن مجتمع الهجاز كان مجتمعاً بسيطاً لم يعرف التعقيد الموجود في المجتمع العراقي كما أن مجتمع إراء كان بعيدا من روح العلوم الدخيلة مثل المنطقي والفلسفة وساليب علماء الكلام والجدل هناك فيه مأساة حصل تاريخ التاريخ وهي قصة معروفة بأن معامل رشيد أرسل لواحد إلى ملك الروم بأن يعطيه كتب المنطق والفلسفة الموجودة في خزائنهم فهو أنكر وسال الكاهن الموجود مشرف المكتبة فذاك شارع عطوه ما دخلت هذه العلوم في أمه إلا وأفسدت تقيدتهم وفعلا هناما نخلت العلوم اليونانية إلى اللغة العربية فاستفادوا منها في بعض النواهي ولكن هناك فيه أمور كثيرة فرق طواب قدرية جميع الأخير نمت فيه فتن وكوارث فأنت كفقيه عايش في وسط أو في مجتمع مطلعات بالأمواج عندك فلان عندك علان عندك رأي فلان فوقت ذاك حينما تنتشي شيء صافي يكون أقوى لأنك ماخذ ما احتياطات كلها ثق الهنفي لا يكتفي بسأل الأذن لا نقلي فقط بل يردفها بالأذن الأقلية أيضا وقد التزم بذلك مؤلف كتاب الهيال اسمه هناك شيء يناقش في علم الحديث الهديث وأنا دائما أقول للشباب الذين هم مثلي من طلبة العلم بأن علماني علماني لابد من المام بهما ليكون الإنسان منضبطا في أمر الفتوى وفي أمر الدين علم مصطلح الحديث حتى يعرف بدقة ماذا يأخذ وما لا يأخذ مما يسمع وعلم مصطلح الفخ أو وصول الفخ حتى يعرف كيف يفهم النص كيف يفهم النص وهو إذا كان شعب متحمس متدين ولكن ليس عنده لا منهج أول ولا الثاني لم يقرأ ما يطلق بدراية والرواية ولم يقرأ ما هو ظاهر النص والشسمة أو الدلالة النص الآخري ولا يعرف فوقت ذاك يقع في متاهات مثل ما نعاني الآن من فتح وكل واحد يفتي فهذه الفتنة لا يمكن التضاوليها إلا إذا عطينا للدارس لم تخصص في شرية أقل شيء مناهج واضحة ففقنافي لا يكتفي بسبب الله هناك حكام الله سبحانه وتعالى يذكر العلّة معها لا لكم تتقوم أو أشياء كثيرة هذا النوم وقديما أختلف في موضوع أفعل الله سبحانه وتعالى معلّتهم للأغراض أولى ولكن في الحكيم لا يخل من الحكمة الله سبحانه وتعالى ما أنزل شرية إلا لهدف المصلحة المصلحة الموجودة ومن يريد توصله في هذا الباب والدقة في هذا الباب فالنه يرجع إلى مقدمة فتح الملهم للعلامة شبير رحمة الوثماني أو مقدمة فتح الباري للكشميري لأن فيه أشياء أصارة أنا لا أحيل إلى الكتب القديمة لأنه ربما يضيع يجد فيه هناك نصوص ما يفهم هناك لا مستخلصات أيضا وضحنا بما فيه يعتبر كفاية بأن سبب تقليل الرضاية ليس هو قلة الحديث في العراق العراق بلد فيه ابن مسود ومعظم الصحابة وغيرهم وإذا قرنا خطابا ليس ابن سعد الأمالك رحمه الله فأحيانا يحاجده بأن انت في المدينة كذا وعندنا فلان وفلان من الصحابة وفي العراق كانوا أكثر وأكثر وفي كتاب في كل عراقي في كل عراقي موجود ومطبو ومتداول فيه أبرز هذه القضية فليس قضية عن الحديث الهديث وكثرتها مسألة مسألة الفهم دقة في الفهم كيف نفهم الهديث وما هي صلة هذا الهديث بالآية القرآنية وكيف يفصل الهديث ومعه أربع وخمسة حديث انا دائما هناما أبدأ كتاب الفكرهانفي في الكويت ندرس الشباب فنقول لهم يا جماعة الاجتحاد أمر فوق مستران ولكن قولوا لي إذا أخذنا مسألة بسيطة مسألة المياة وفي الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يميل خبث هذا الهاديث وفي الهاديث الماء طهور لا ينجسوا شيء وفي الهاديث لا يبلن حدكم في الماء الراكد وفي الهاديث وهديث هديث الآن يأتي دور الفقيه كيف يتعامل مع هذه الحديث كلها وتميز الفقه لنا في هذا المجال والذين يتهمون لا يدركون لا يعرفون. أنه لا يتم بأنهم سونية لا لا يعرفون مدارك الاجتهاد وإلا لو درسوا بدقة فلا يبقى هناك اتهام من صحيح مذهب إلى مذهب آخر. قد يكون في طبقة العامة الناس أما من بلغ مستوى على العلم فلا يمكن يتهم مالك أو يتهم شافي ويتهم أحمد بن حنبل أو يتهم أبا حنيفة بأنهم الحديث أو يغيروا في كذا ويتركوا القرآن لا كلهم أمنا كلهم أطقياء كلهم أفضل منا بألف مرة ونحن لا نرضى أن نترك قول رسول صلى الله عليه وسلم فكيف حولها حولها لا يتركون ولكن لهم مناهج للاجتهاد خاصة بهم لا بدنا ندركها وهناك ظروف محيطة بتتمين الحديث إلى آخره بأقوال الأئمة بعضهم في بعض فيه من قال مالك يستتاب أو يقط في غيره لأنه سوفهم لم يصل عنده ماذا يقصد المالك فنفسه شيء يقال يقال غيره فإذا أخذنا مفردات شتم هذا في ذاك أو من إمام واحد من طابل ما فهذا ينتبس الأمر وما نصل إلى كذلك من مميزات الفقه الحنفي بأن هناك فيه مجال حتى لمن يرغب أن يكون أثريا فلا سوى المثال. يقول ولي الله الدهلوي ونحن نجل الامام الله الدهلوي ولكن لا نعتبره من الفقهاء الهنافه وقوله لا يخذ كحجه ابن وصح لكن هو عند حينما راح الى الحجاز ودرس عند ابي فهد الجرد المدني فاخذ معظم مبادئ الشافعيه وفيه دراسه للدكتور محمد مظهر اللي كان في مركب البحث العلمي بجوكا صاحب الدكتوراه بين فيه بان المسالك خرفه والذي لا على طريقه فيه له منهج خاص مجرد للاستئناس نذكر يقول ومن هنا يقول امام المجدد والذي الله ابن عبد الرحيم الديلوي في كتابه فيض الحرمين انما حرمين فان دو فيض عنده الهامات ثم كشف الالمسجن ظهر لي منه كيفية تطبيق السنة بفقه الهنفية من لخذ بقول احد أهد الثلاثة وتفصيص مماتهم ولقوف لمقاصدهم والاقتصال لما يفهم من لخذ السنة وليس فيه تأميل بعيد ولا ضرب بعض الحديث بعضا ولا رفض لهديث صحيح بقول أهد من الأئمة وهذه الطريقة ان تمها الله وأكملها وهي الكبريت الأحمر والإكسر الله أعظم قلت احسن من هذا وأدق من هذا بأن إذا ذهبنا إلى محمود الحسن الشيباني في كتاب الآثار والهجار المدينة وشرموا على الآثار فيأتي عندنا شيء من حاجة أما الإمام الإلهي فكلامه مقبول باعتبار العمومات ولكن في التقبيق العملي يصير هناك نوع من التلقيق يأخذه بعض العناف ولا يأخذ البعض لأن فيه في كل مذهب تجدون فيه كبار العمومات مثل المهقف من الهمام عندنا له يبدع المهدف وفقيه والمهقف لإطلاق ولكن يقول تلميذه بأن أما شواذ آراء شيخنا فلا يخف للفتوى فهناك في كل مذهب هذا النوع موجود إن المهقف من هنا في اقتارون منهجاً دقيقاً في التوثيق بين الحديث في عالة التعدد للثروف واختلاف المعاني والتباين بجهة النظر ويركدها ولم يكون لتبين ذرد الشارع في التعامل مع هديث الأحكام فبينت ذلك إذا تعددت طرق الهديث وله أنظرات ورغم كل ما يشاع أنقلة عناية الحناف بالهديث فإن فقال نفيت لهم تقدم وسبق حتى في تخريج هديث الأحكام الزيلعي رحمه الله دراسة يعني داوة مفتوها اقرأوا نص الراية لزيلعي وقارنوا بين نص الراية وبين ما جاء به ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير وغيره التي نجاوا وخرجوا تجدون هناك فعلا تقدم استفاده من زيلعي بل ابن حجر لخص الدراية في تخريجات الهداية فأقول حتى في هذا المجال يعني لو أخذنا كتب الطحابي وخاصة ابن بطال من المالكية رحمه الله كثير ما يهتم بطحابي ينقل كثير وينتقد هياة في شرح البخاري فأقول حتى في هذا المجال نجد سابق وتقدم للعناف هناك فيه بعض الكتب لها مزايا خاصة. وبغض النظر الامتماعي المذهبي كتاب مثلا بداع الصناية في ترتيب الشرع من ناحية الترتيب ومن ناحية الإبداع في عرض المسألة مع الأدلة كان يقول الإمام الكشمير رحمه الله من قرأ بداع الصناية بدقة يصبح وقه الناس. إذا نأخذ مثلا الهداية لفي المثال يعني أقول حتى في تدوين المذهبي تجدون هناك له منهج تبقى 16 سنة في تعليف كتاب واحد إيش ميزته ينقل المسألة ثم يقدم الدليل ثم يأتي لكل مسألة دليلاً عقلياً يذكرها ثم يدقق حتى عنده أو قوله أو عندنا أمور هذه جزية بسيطة وينقل كل جزية يقدم ما يكون أقوى عنده يؤخر ما يكون غير أقوى عنده فأمور هذه تقول شو الفائدة من هذا الفائدة ليس لعمة لي الناس الفائدة للذي لي... يريد أن يتفقه يكون أقله مبرمجا يكون أقله أقل فقيه يعرف منين يأخذ ما هي الصلة بين هذه المسألة وبين النص الفلاني وما هو دليل آخر إلى ذلك في أشياء كثيرة عن الأحاديث المسندة والمرسلة وغيرها أو ما تلق بكتب الأحناف التوقات وكتب محمد ولكن فيه مهاضرة ثانية فأخذ أو فيه الإخوة فإذا أراد واحد من يعرف صلة أولاقة الفقه الهنافي بالحديث النبوي فعليه كما قلت في كتاب محمد النهتر الشيباني وكتاب أبي جافر من مع شرق ما أنا لأتها للإمام الطهاوي معاني الاثار الامام الطهاري وكذلك تخرجات لما الزعي العين ومؤلفات الامام البدر العيني ليس فقط الشفر البخاري من الطهاري له كتاب البناية في شر الهداية ولكن النسخة المطبوعة فيها اخطاء يصل لدرجة تحريف وتصحيف طبعا في لبنان وفيه مصر وتحريف ولكن كتاب قيم جدا وكذلك شرفة القدير لابن الهمام لأنه هو يجمع بين الادلة الأقلية والنقلية وكذلك كتاب لزبيدي والابن تركماني وآخر شيء الذي يحاول فيه جمع الادلة الشيخ ضفر من الوثماني في علاء السنن هو مطبوع فلا تترك هذه الكتب مجالاً للتقول المذب الحنفي بأنه بعيد عن السنن والأثار لقد تميز الفقه الحنفي بخصائص ويمكن تلخيصها فيما يلي وضع كل دليل من دلة العربات في مكانه فالكتاب أولاً ثم السنة ثم الإجماء ثم القياس الهطيات في قبل الروايات وعظم إعطاء أخبار العهاد مكانة المتواطرات حيث أن علماء الحنافي وضعوا شروطاً لقبول رواية التي لم تصل درجة التواتل والشغرة من بينها أن لا تكون متروك الاحتجاج في أصل الصحابة أن يكون عمل بعض الصحابة الفقهاء بخلافه أن يكون راوي الهديث إلى جانب عدالته وحسن ضفطه وحفظه معروفاً بالفخ هذا قلنا أخو الخلافي التعين بالحنافي ألا ينكره الراوي جاهيداً أو ناسياً بعد روايته وذكرنا مثلاً لذلك ألا يكون فيما يدرأ بالشبهات كالحدود ألا يكون غريبا فيما تعم فيه البلوى ألا يشذ الحديث أن الأصول المجمع عليها المستخلصة من نصوص الكتاب والسنة وعقضة السحابة من مزايا الفقه الهنفي أيضا فأخذ بالخياس فاعتباره أغذر المصادر الفقهية في ثبات الحكام القرية للهوادث عند قدان النص شري والإجماع هناك نقطة مهمة ينبغي ننتبه له عادة كلما يأتي القياس يلا يأتي تصور أبي هنيفة وتصور رفض سنة مصاحبا ما يعني بسبب كثرة الدعاية العلام ليس من عامة نيس حتى بعض المشايخ عندهم توجيه غير دقيق أو غير أمين أحيانا القياس ما عدا شر ذمه خليلة من أسابق ظاهر لم ينكل القياس لا مالك ولا الشافعي ولا ابن حمل وحتى الصحابة كانوا يقصون المسائل وهناك كثير لمسرة الخطأ في فهم القياس هو فهم عامي القياس كان واحد يترك السنة في جانب ولاية في جانب ويركز القياس ما أن الفقهاء ينصون بأن القياس لا يكون فيما يكون فيه نص عند فقدان النص هذا الإنسان للقياس ثم يردفون هذا القول بقولهم أن القياس مظهر وليس مثلتا يعني فيه نص موجود عنده ألا سمع المثال الخمر في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة ولكن فيه تسميات جديدة للخمور ولاشياء أخرى مخدرة هذه الأشياء حينما ننظر فلا نجد هناك لو هكم واضح صريح في الكتاب والسنة كنا قبل ثلاثة بشهور في ندوة فقهية ووقف أهد الشباب وقال لا نرضى أن ضرورات طبيح المهضورات بد نريد حديث صحيح أو آية قرانية فقلنا يا أخي الحبيب هؤلاء ثلاثمية عالم ونحن نكون مدينا لك بالذات إذا جدت لي حديثا صحيحا في موضوع الجيلاتين ما هو حكمه في سي البخاري في مسلم جيب لي حديث نحن نتمنى إذا فيه في الحديث موجود حكم نأخذ إذا في القرآن موجود لماذا نشتيت لماذا نقيص ما في داعي لا. فهو ثم فمن اصطر غير باغن والعادن إيش معناها معنا كلام بأنه لا نخول ان ضرراته في المضررات فهناك فيه خلل في الفهم أو في تقييم الأمور فالقياس ما نذكر لا يعني شيء مقطوع أقلي بحد رأي إنسان لا قياس مرتبط بالنص قياس يكون عند فقدان الناس قياس يكون مبهرا لا يمثلثا حكما جديدا فبشرط هذا هو عين الكتاب وعين السنة لا نرى في أخارج منه ولكن نحن في حاجة إليه والصحابة كانوا يرون في ذلك وهسوا قصة مع أبي هنيفة شخص رفض نفس القياس فسأله أبو هنيفة ما حكم لحم القرد في القرد هل في شيء بأن لحم القرد هرام أو في السنة في شيء بأن لحم القرد هرام فبعد فقال أنت ماذا تقول فقال هو من البحايم الحكم للأشياء الأخرى فكيف لابد من القياس إذا تريد تربط من الأشياء المنصوصة فهناك أنت مصدر تلقائيا بأن في حكم شرعي ظهر لك مشروب جديد ومسكر تحكم عليه فقياس ليس شيء غريبا بل أغرب هذا بأن إنسان يعتبر نفسه فقيهم وليس عنده فكرة صحيحة عن القياس كما أن الفقه التقديري وإن كان لا يقل منه مذهب من مذاب القراء خاصة النشافية المالكية إلا أن منهد المعبني ففي الفقه التقديري الذي يعتاج إليه الناس في الأجل المتراهقة مع عدم الضمان وجود المجتهدين وخادرين في كل مكان قد عاتل المذهب قوة وشمولا أيضا قصة معروفة أن تتهده بأنه جاء الكوفة وعلن بأنه أي واحد يستفسر ما يشاء عنده من العلم وهو معروفة تابعي جليل فسألوا بهنيفة أن نسأل فقال هل وقع؟ فقال لم يقع فقال لم تسأل بهنيفة قال نحن نستعد من البلية للفتنة الآن كم, من كم هائل من المسائل أقول وبإصرار أقول بأن معظم الدكاترة معظم الموجودين يعني أو كثير منهم منتشرين إلى مستوى العالم لو بحثتانهم عن علمهم وقدرتهم الاستنباط الاجتهاد تجد منهم قلة خليلة اللي فيلا يفهم النص ويفهم أساليب الاجتهاد ويسقطي أن يربط الآية كذا قد يكون خراء في شيء وجرأ وراه ولكن بنفسي استخرج من المصوص مثلا في الأمور حديثة فهذا امر ليس سهلا فالفيق التقديري هناك موجود عند الشافعية موجود عند الملكية والآن نحن في حاجة إليه كتب واحد أخ صودي أحكام النوازل أيضا يعترف بأن قبل كنا ننتخد كان معنا في مجمع فينتقد بأن قبل كنا ننتقد ونشني على الهجوم ولا بهنيفة بأنه يقول شيء اخترابي الآن نرى الحاجة لو لم يذكره لما اهتدينا في بعض الأمور فهناك فيه الذين سبقوا لهم منه فضل بدل عن ندو لهم ونعترف بما قاموا به نوجه لهم سهام من غير التبصر هذا شيء لا يناسب أهل العلم أه فمن هذا الباب نقلت هنا بأن لكن الإمام نفسه سأل قتاد يا أبا الخطراء ما تقول في رجل غابنا له أعواما فظنت امرأة والنومات فتزوجت ثم رجع زوجه الأول فقال قتاد أوقات هذه المسألة قال لا قال فلما تسألني عما لم يقع قال ابو هنيفة إنا نستعد للبلاء قبل نزوله فإذا وقع رفنا الدخول فيه والخروج منه ولكن ليس افتراض افتراضات الوهمية لا ابو نيفا نفسه طرد شخصا لما سأله رجل متى يحرم الطعام للصائم اجابه قال لهذا طل الفجر فقال ايش ذاك الشخص قال فين طلق نصف الليل طلق شمس نصف الليل طردهم المجلس بشدة امور وهمية امور غير أقلية ليس يترى ذات حتى أمور عادية في الهوالي الشخصية نعاني معاناة أهيانا يخى أشياء هم كتبوا قبل ألف سنة وكثر نجد الآن فيه شخص في الريف الفلاني شخص فلاني تلقى مثل الجبال مثل شغلات أخرى فهي لو لم يكون موجودة بنفس تصريح عند الفقه يكون صعبا الخروج منه خاصة في هذا الأسر يعني ما فيه الفقهاء الذي نستطيع أنا دائما أقول المشايخ الهوالية في الكويت كأنتم فقهاء أما أنا وأصنف نفسي من بين الفقهاء بالكاف فقهاء من الفقهاء كما أن هناك جوان بخام مزيزة الفقر في للباهثين والمعاصرين ذكروها التيسير في العبادات والمعاملات رئاة جهن بالفقير والضعيف إيش التأسير الدين كله يقول ربنا أزوجل يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر هذا الشيء نظري يؤمن كل واحد مؤمن موجود في القرآن ولا يستطيع نكراحي ولكن في التطبيق الفخي العملي أبو هنيفة يقلل درجة أو عدد الفراهب وعدد المحرمات ما يقلل من أي حق هذا؟ يشتلف شروط شديدة وقاسية لإثبات شيء فرض فرض لا يثبت إلا بدليل قطئين يكون قطية ثبوت قطية دلالة إذا ورد أقيم الصلاة هذا صحف فريضة ولكن فيه أمور نخل في هديث ولم يصل لدرجة التواطر نثبت منه فريضة هذا عمر الصلاة أو كذلك نحرم شيء لم يرد في القرآن ورد فيه في السنة ولكن الحديث نفسه ثابت وغير ثابت فيه ظن هناك من أدل ذلك هنا نقول نقول بالنسبة وضوء أربع فرائد فقط وهنا نقول مثلا في الحج ركناني فقط بل بعضهم أغربوا وقالوا لأ ركنوا ومص إيش مال ننظر إلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم الحج أعرف أخذنا عرفات وليطوفوا في البيت اللتيخ أخذنا هذا طعاف واحد أربعة أشوات جاب الأغلب فقلنا الهين حجه صحيح أنه لا يجب له القضاء ولكن يجبر بالدم الذي ترك يذبى بدنا يذبى خروب في شعرات أخرى كذلك في العبادات كلها فلا نكفر شخصا لشيء لم يثبت بدليل قطي هنا ما نناخش موضوع واجب والفرض والواجب أن الحناف درجته دون الفريضة وفوق سنة المؤكدة فهذا هو المعنى في هذه كثيرة واردة في سنة صحيحة نؤمن بها ونقرها نأخذها ولكن في درجة الوجوب وليس في درجة الفريضة أو في درجة الاستحباب أو سنة حسب ورود النص فهناك قضية أساسية لابد في التعامل مع النصوص أن ندرك هذا الممر بأن ليس من اليسر الذي أراد الله سبحانه وتعالى يريد الله بيكون اليسر أن نشدد في كل قضية ونحن نعدد محرمات بينانا لا دليل قطي وغير قطي او نجيب فرائض وثم نهكم على حج معظم الحجات بانها فاسد وباطل لا هو عد الحج حج عرفه وطاف ولكن فيه نقص ترك النقص هذا يجبر بالدم وكذلك يجبر ترك النقص في الصلوات وغيره اخرى اما بالجد الصحوة وغيره وغيرها وغيرها فهذه نقطة اساسية وربما لا يجب أن يكون مكتوبة أشياء كثيرة التي تكلمتها تكلمتها أنا وعندي أوراق م... آه... جانب الفقير والضعيف رصية صرفات الإنسان بقبل الإمكان رياءة أهل الإنسان إنسانية وجميع المقاتها تاج إلى بعض التفاصيل وضرب الأمثلة آه... هناك بعد لو رأينا الفقه الحنفي فقلنا في التدبين له صدق وإذا قرأنا كتاب الأم بالمقارنة مع أو الفقه الشافي بالمقارنة مع الفقه الحنافي أو قرن الفقه المالكي وقصة أسد بن الفراد وسحنون في تدوين المدونة وغيرها فنجد هذا الأمر جليا وواضحا هناك فيه قلنا بأنه لهم سبق في تخرج الحديث حتى ولهم فقه جماعي وفقه شورى مبني للشورى هناك في قواعد كلية فقهية اللي تجمع الشتات من الجزيات أيضا الذين أبدوا في هذا المجال وسبقوا هم الأحناف يقول الدكتور مصطفى الزرقاء والظاهر من المذهب الحنفي وأقدم المذهب العربات الكبرى وقد كانت الطبقات العلية من فوقها أسبقوا إلى سياغة تلك المبادئ الفقهية الكلية في سياغ القواعد بهما بها وعنهم نقطة نقل رجال المذهب الأخرى ما شاءوا منها وكانت هذه القواعد تسمى أصولا كما قال القواعد رحمه الله فكثيرا ما نرى شرها المذهب في تعليلات الحكام ونرى المؤلفين في القواعد يقولون من أصول يبي هنيفة والأصل عند بي هنيفة كذا ويذكرون بعد القواعد كما يرى في تأسيس النظر للدبوسي في قواعد الكرخي هذه الأمور يحتاج لها مقارنة موازلة وكذلك مميزات الفكرانة في أن الماب يوسف والذي أرسى دائما نظام المالية في خرجنا شوي إذا رأينا أبو يوسف ومكانته وأي واحد منا قرأ كتاب الخراج هو كان قاضي القضاة هارون رشيد وقبله كتاب الخراج مقدمة واحدة يكفي للدليل على أن أبو يوسف كان عالما مخلصا لله سبحانه وتعالى الكلمات اللي وجهها إلى هارون رشيد أنه خليفة وهو قاضي عنده نقل جميل حديث بأنك إذا قصرت في أداء حق الرعية فكيف لك النار وخوفه هو, هو واخره صفحات متتاليات من قلب عالم على منصد وهو ينصح الحاكم ثم يدون له النظام المالي للدولة قد يتلقصر حتاب الخراج فيه أمور الفيء و الخراج وغيرها ما لا فله قيمة في هذا الموضوع أيضا فيه في السرخ للمذهب العنفي فأن ما بيوصف الذي أرصد عم نظم لماليتي وخزنة من خلال تأليف كتاب الخراج وقدم نموذجا عمليا لقوانين موارد الدولة وأوضها قضايا الغنائم والفي والخراج مع بيان الأسس لتعامل الخليفة مع الرعية وتهذيره من مغبة سوء التصرف في الأموال أو صور التعامل مع أهل الذمة من الناس كل ذلك في برعات فائقة ونباهة نادرة وإن رسالته الموجهة للخليفة هارون رشيد خير مثال لنصف العالم للحاكم مع المحافظة إلى مكانة العالم ولم يكتفي بالتنظير فقط بلقام بتطبيقه أمليا أثناء وجوده في رأسة القفا كما أن محمد بن حسن شيباني من خلال كتابه الكس شق طريق البهث الاقتصادي الكتاب مطبوء الآن ومن مميزات الفقه الهنفي أيضا أنه فتح باب المقارنة بين العالم المسيحين هذا سبق قلنا هذه بعض نقاط في مميزات الفقه الهنفي وهناك جوانب حديدة تستهيخ الدراسة نزيد أمرين آخرين إذا ألقينا نظرة سريع ألا قوانين لحوال شخصية المطبقة في مصر في سوريا أو في كثير من الدول ونجد فنجد أساسها يرجى إلى مدلة الأحكام الأدلية أو في اللي شسمه الفخ الحنفي حتى وحي الصعيدي لو سألت شو مذبك؟ ما مذبك؟ لا أعرف ولكن تزوجت إلى مذهب أبي نيفة النعمة أقول ان من بين مزايا وخصائص مدلة الحنفي بأن حسب تغيرات الأصر استطاع فخال هناك أن يدون الفخ في بنود وجلجلوه شيء مطبق في الحياة العمليه هذه في الهند مثلا الملك اورنج اورنجيب عالميه رجل جمع 12 و15 عالم يرسوهم شيخ النظام الدين البرهانتوري فدون الفتاوى اللامغيريه اخذ من الكتب القديمة سهل للقضاء وللمفتين أن يرجعوا إليه وهذا الموضوع ان شاء الله سنكمله في المهاضرة الثانية فهذه بعض وقد يكون فات أشياء لأنني ليس كل ما قلت مكتوب في البحث ولكن هذه الأسس لفهمي لمدايا وخصائص فخ الإمام أبو هنيفة رحمه الله ولجميل فقهاء في قلبي مكانه لو قلت لي فأذكر لمالك وأذكر للشعفي كل لحمد الحمد وغيرهم أيضا بنفس التقدير ولكن بفرق في مدارك الاجتهاد وهذا شيء أراه ألا أخرج من المضوئية واجزاكم الله خيرا وصل الله لأخير خلقي محمد وعليه السلام عليكم